فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبت وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك في هذا البلد الكريم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبت في الله حجية السنة هذا عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة في ليلة الجمعة ومن المصائب والمحن والفتن أن نعيش زمانا نضطر فيه إلى أن نبين حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات أقول من المصائب الكبيرة والمحن والفتن أن نعيش في زمن نضطر فيه إلى أن نبين حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام والذي يدم القلب أن الذي يطعن الآن في حجية السنة أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فليست الحرب معلنة على السنة وصاحبها في الخارج فحس بل يهرف الآن كثير من الناس بما لا يعرفون ويتطاولون على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصف النبي هذا الصنف وصفا دقيقا فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر أو فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد ذلك الشر الخير من شر يعني يقصد هل سيأتي الخير بعد هذا الشر قال نعم قال حليفة قلت فهل يأتي بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخل من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم في الصحيح قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس تدبر هذا الوصف النبوي الدقيق رجال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 أسأل الله أن يخدم لي ولكم بالتوحيد والإيمان فهذه فتنة خطيرة يطرح الآن كثير من الناس شبهات حقيرة خطيرة لم يأتوا فيها بجديد وإنما هم نبشوا القبور القديمة ليستخرجوا ما فيها من عفن. فخرجوا علينا بشبهات يزعمون أنها تبطل حجية السنة ولكن اسمحوا لي قبل أن أطرح هذه الشبهات وقبل أن أفندها بإذن الله جل وعلا بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة اسمحوا لي أن أعرف السنة لغة واصطلاحة وأنا تعمدت تأخيرا هذا التعريف لمحاضرة الليلة لارتباط التعريف بالموضوع وإلا فكان من المنتظر أن أعرف السنة بالأمس وأنا أتحدث عن السنة والعلم الحديث لكني تعمدت أن أؤخر التعريف لارتباطه بالموضوع السنة لغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة السنة لغة هي الطريقة محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سانا من كان قبلكم أي طريقته من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبيعتموه قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن السنة في اللغة هي الطريقة سواء كانت الطريقة محمودة أو مذمومة أما السنة اصطلاحا فهي عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والسنة عند المحدثين يعني عند علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة أكرر هذا التعريف مرتين ليثبت إن شاء الله تعالى في أذهان وقلوب أحبابنا وأخواتنا السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقيه أو سيرة أتوقف عند هذا التعريف وقفة قليلة أو قصيرة لأبين لحضراتكم حقيقة السنة لنستوعب بعد ذلك ما أؤصل به وله إن شاء الله السنة هي ما نقل أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فكل قول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله جل وعلا فهو سنة ما بين واجب ومندوب ما بين واجب ومندوب ما بين واجب يأثم تاركه وما بين مندوب يستحب فعله وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية كثيرة والسنة القولية مقدمة على السنة الفعلية كما هو مقرر عند علماء الأصول كقوله مثلا بأبي وأمي وروحي إنما الأعمال بالنيات الحج عرفة الدين النصيحة إلى غير ذلك من قول أو فعل كل فعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متعلق بالتشريع فهو سنة كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي من قول أو فعل أو تقرير كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان حين زار أبا الدرداء وقال قولته الجميلة صدق سلمان أو كإقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم بني قريضة حين قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فصل فريقنا العصر في الطريق حين وقت الصلاة وأخر فريق آخر الصلاة إلى أن وصلوا بني قريضة فأقر النبي الفريقين معا ولم يعب النبي على فريق من الفريقين بل ولم يأمر فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة فصار سكوته صلى الله عليه وسلم إقرارا للفعلين في آن وأود أن لا أضيع هذا الدرس دون الألف تنتباه أحبابنا وشبابنا وأولادنا إلى أنه لا يجوز أبدا أن نختلف في المسائل الفروعية والأحكام إلى حد الصدام أو إلى حد النزاع أو إلى حد التشرذم والتهارج والخلاف بل وإلى حد التطاحن والتضارب أحيانا بالأيدي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 الذي صلى مخالفا الامر في ظاهره لا يصلي لنا احدكم العصر الا في بني قريظه ولا الذي اخر الصلاه حتى فات وقتها بشرط أن يمتثل الامر وان يصلي في بني قريظه يبقى هي ما أثر عن النبي من قول أو فعل او تقرير أو صفة خلقية والاحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثيره منها مثلا ما راه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة واللمة بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين يقول البراء ما رأيت من ذي في حلة حمراء أحسن من رسول الله وفي الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث علي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من حديث علي رضي الله عنه في رؤية أخرى لأبي هريرة في سنن البيهقي والدارمي قال ما رأيت أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي رواية في البيهقي وعند غيره أيضا بسند حسن من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان يعني في ليلة مقمرة كان القمر فيها مكتملة يقول جابر فجعلت أنظر إلى القمر وأنظروا إلى رسول الله أنظروا إلى القمر وأنظروا إلى رسول الله فوالله لقد كان رسول الله في عيني أحسن من القمر وأنا أقسم بالله هو في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه واله وسلم وما أجمل قول أمي معبد حين وصفته وصفا طويلا أختار منه كلمات حين قالت في وصفه غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا أو خلقيه ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقيه وإلا لو وقفنا لنصف رسول الله من شعره إلى قدمه لحتجنا إلى محاضرتين متتاليتين وقد فصلت ذلك في أشريطة كثيرة بفضل الله جل وعلا من صفة خلقية أو خلقية والأحاديث التي وصفت أخلاق النبي كثيرة ذكرت بعضها في المحاضرتين التاليتين وأذكر الليلة حديثا آخر في الصحيح مسلم من حديث عائشة حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أو سيرة وأود أن بشّركن بأنه لا يوجد الآن على وجه الأرض سيرة متصلة السند لنبي هذه السيرة إلا في سيرة نبينا كل حديث وكل حدث في السيرة تستطيع بفضل الله أن تقف على صحة سنده بالسند المتصل وما أروع وأجمل قول سفيان الثوري قول عبد الله بن المبارك ما أجمل قول عبد الله بن المبارك إذ يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هذا هو تعريف السنة في اللغة وفي الاصطلاح أقول بعد هذه المقدمة المهمة يخرج علينا بعد هذا البيان والتأصيل لمعنى السنة في اللغة والاصطلاح من يهرف بما لا يعرف ليتهم السنة بشبهات باطلة من عند نفسه لينكر حجيتها واستقلالها بتشريع الأحكام وأنا أقول وهل الإسلام إلا قرآن منزل ونبي مرسل هل الإسلام إلا قرآن منزل ونبي مرسل يبين عن الله جل وعلا ما أنزله في هذا القرآن قالوا لو كانت السنة حجة لقال لما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء فالإسلام هو القرآن وكفى ولسنا في حاجة إلى السنة بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا حق لا ننكره ما فرطنا في الكتاب من شيء وأقول ليس المراد بالكتاب في الآية القرآن فقط حتى ولو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية القرآن فلا بد من أن نقف على المعنى الدقيق للآية أقول هذه الجملة القرآنية ما فرطنا في الكتاب من شيء جزء من الآية الثامنة والثلاثين من صورة الأعام اقرأ معي الآية كاملة قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون افهم الآية كاملة وتدبرها فليس المراد بالكتاب في هذا الموضع القرآن فحسب بل يراد به اللوح المحفوظ الذي سطر الله فيه علم كل شيء وعلم الأمم السابقة قال قتاده الطير أمه والجن أمة والإنس أمة وكل ما يتعلق بهذه الأم من الأعمار والآجال والأرزاق والشقاء والسعادة مسطر في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى حين سأله فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر فالمراد بالكتاب كما هو مفهوم الآية اللوح المحفوظ سنسلم أن المراد بالكتاب القرآن سنسلم وسنتفق مع من قال ذلك وسنقول بملء الفم وأعلى الصوت نسلم بأن المراد بالكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب القرآن بدليل آيات كثيرة أخرى في القرآن ذكرت الكتاب ويراد به القرآن الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى غير ذلك من الآيات وما أكثرها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويعوجه سنفسر الكتاب بالقرآن لكن المعنى حول القرآن الكريم أصول الدين وقواعد الأحكام وترك الله جل وعلا تفسير وتوضيح وتبيين هذه القواعد والأصول الكلية للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وسأبين هذا الآن إذا القرآن لا يحتوي على الجزئيات ولا على الفروع بل يحتوي على القواعد والأصول والكليات وترك ربنا جل وعلا التفصيل والتفسير والتوضيح والتبيين لمن أنزل الله عليه القرآن وهو نبينا عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى ثم قالوا بأن السنة لو كانت حجة لتولى الله حفظها كما حفظ القرآن الكريم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون ولم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للسنة لحافظون ولا يمكن أبداً أن يحفظ القرآن بدون السنة لأن القرآن لا يفهم إلا من خلال السنة فحفظ الله للقرآن يستلزم حفظ الله للسنة وهذه الآية ليست قطعية في أن الله لم يحفظ إلا القرآن بل حفظ الله أشياء أخرى كثيرة حفظ السماء والأرض أن تزول وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم بل ويحفظك أنت إن كل نفس لما عليها حافظ قال تعالى حكاية عن هود إن ربي على كل شيء حفيظ قال الله تبارك وتعالى لنبيه والله يعصمك من الناس فليست الآية دليلا قاطعا في أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي يتولى الله إفضى بل تولى الله حفظ القرآن وتولى الله حفظ السنة التي تفسر القرآن وتولى الله حفظ السماوات والأرض أن تزول وتولى الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم بل وتولى الله حفظ كل نفس إلى الوقت الذي قدر ويشاء ويريد إن كل نفس لما عليها حافظ ما لو كانت السنة كذلك حجة لأمر النبي بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن انتبهوا لهذه الشبهات لأنها تثار الآن من جديد وربما لا تجد جوابا عند كثير من أحبابنا وأولادنا فتؤثر الشبهة في قلوب قلقة كثيرة قالوا لو كانت السنة حجة لأمر النبي بكتابة السنة كما أمر بكتابة القرآن بل واستدلوا علينا بالسنة مع أنهم لا يقولون بحجية السنة استدلوا علينا بالسنة فقالوا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار قلنا الله هذا جميل أن تعترفوا بالسنة وأن تستدلوا علينا بالسنة وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فو في قلوبنا وفي أعيننا وعلى رؤسنا طيب ماذا تردون بماذا تردون على هذا الحديث لماذا لم يأمر النبي بكتابة السنة وقد أمر بمحو أي شيء غير القرآن وهذه الشبهة يا الأفاضل تنقض من أصلها ومن جذرها إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بكتابة السنة في عهده معقول؟ نعم ما دليلك؟ خذ الأدلة لا أقول دليل واحد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه خلي بالك حتى لا تقف على تعارض ظاهر بين النصوص وسأزيل هذا التعارض الآن إن شاء الله تعالى قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقال رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار النبي إلى فمه الشريف المبارك وقال لعبد الله بن عمرو اكتب اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أعلم بالحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب هل تقف معي على وضوح الدليل ونصاعته فإنه كان يكتب وهذا هو الشاهد ولا أكتب بل ومن أجمل الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب ما عليش تسمحوا لي بوقفة هنا؟ دقيقة واحد. نحن نحب عليا. حد بيكره علي. نحن نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب الزهراء فاطمة ونتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله. بل وأقول بملء ثمي لا يحب آل البيت أكثر من حب أهل السنة لآل البيت أحد بل ونعلنها للدنيا ونقول علي مولانا علي مولانا قال نبينا من كنت مولاه فعلي مولاه فعلي مولانا ونثبت له رضي الله عنه ما ثبت له في الصحيح من مناقب وآثار بل وأردد أنا مع علي رضي الله عنه كلماته الرقراقة العذبة الجميلة حين اضطر يوما لأن يفخر ولأن يبين لهؤلاء السفهاء من هو فقال علي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي أخويا وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموط اللحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي منك علي تاني حاضر حاضر كرر حاضر ما قولش بعد الفصل الله يبارك فيك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 فأيكم له سهم كسهمي أولم يقل له نبينا فأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أولم يقل في حقه نبينا لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رضي الله عن علي أردت قاصباً متعمداً أن أضيف هذا الهامشة حتى تعلم الدنيا كلها أن أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل بيت رسول الله يقول أبو جحيف: قلت لعلي يا علي هل عندكم شيء من الوحي سوى القرآن؟ هل عندكم شيء من الوحي سوى القرآن اسمع يا أخي والله أقسم علي قسما لم يقسم به أحد من قبل قال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمه يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة وهذا هو الشاهد من الحديث وما في هذه الصحيفة يعني كلام مكتوب عن النبي وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال فيها العقل يعني الدية يعني أحكام الدية وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر إذا هذا دليل آخر على كتابتي السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلكم يعلموا الحديث في الصحيحين أنه بأبي وأمي وروحي أرسل كتباً مكتوبة في عهده مختومة بخاتمه إلى الملوك والحكام والرؤساء طيب ما ردك إذن على الحديث الذي ذكرت لنا أنت الليلة وذكرت أنه حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني غيرا ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه وحدث عني ولا حرج فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ما ردك على هذا ما رد به جماهير علماء أهل السنة كالإمام الخطابي والإمام الصيوطي والإمام النووي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام التيمية وشيخ الإسلام القيم وشء وابن حزم وغيرهم وهذا هو قول جماهير العلماء قالوا بأن الأمر بأن الأمر بكتابة السنة نسخ الأمر بالنهي عن كتابة السنة وهذا هو ما يعرف عند علماءنا بنسخ السنة للسنة يعني أمر النبي عن عدم الكتابة في أول الأمر ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة فلماذا نهى عن الكتابة في الأول ثم أذن لهم بالكتابة نهاهم عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا تختلط السنة بآيات القرآن حتى لا تختلط السنة بآيات القرآن ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة كما نهاهم عن زيارة القبور في أول الأرض ثم أذن لهم بعد ذلك في الزيارة بعدما استقرت عقيدة التوحيد في القلوب وأذن لهم بالكتابة بعدما استقرت وثبتت آيات القرآن الكريم ثم ها هو القرآن الكريم يأمر ربنا جل وعلا فيه في آيات كثيرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قوله خذوا معي هذه الأدلة من القرآن لأن هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين ومن حذى حذوه وسار على دربهم المظلم ردد من حيث لا يدري وقال بأننا لا نحتاج إلا القرآن طيب يا أخي أنا أسألك أنت صليت المغرب الآن ثلاث ركعات وستصل العشاء الآن بإذن الله تعالى أربع ركعات ما دليلك على هذا؟ ها هو القرآن بين يديك افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس من الفاتحة إلى صورة الناس واستخرج لي آية من القرآن الكريم كله تقول بأن صلاة المغرب ثلاث ركعات وبأن صلاة العشاء أربع ركعات إلى غير ذلك ائتني بدليل من القرآن لن تجد إذن ما دليلك على صلاتك هذه؟ السنة السنة يقول الإمام العلم الشوكاني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع إرشاد الفحول يقول إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام أكرر. إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام يقول الإمام العلم الإمام الأوزاعي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن بمعنى, بمعنى حتى لا يقول أحد بتفضيل السنة على القرآن لا أحوج في فهمه يعني أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى سنة من أنزل الله عليه القرآن لذا يفصل شيخنا ابن القيم في تفصيل بديع فيقول والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول أو الوجه الأول وكلهما صحيح اللغة أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة ركزوا معي أعلم أن المحاضرة وصولية مناجية لكنها في غاية الأهمية الآن نظرا لهذه الحرب الشرسة التي تعلن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقول الوجه الأول من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة خذوا التفصيل بعد الإجمال يأمر القرآن بالتوحيد فقول جل وعلا قل هو الله أحد فأقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غير ذلك وأنا أقول لله لن تمكن الأمة ولن تنصر الأمة ولن توحد الأمة إلا بالتوحيد وهذه الدماء التي تنزف تنزف الآن في كل مكان في لبنان في العراق في فلسطين في الصومال في أريتريا إلى غير ذلك والله لم تنصر الأمة ولن تمكن إلا إذا حققت التوحيد بكماله وشموله وصفائه ونقائه على مراد الله وعلى مراد رسول الله فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم والتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره أبداً بل ينتقل معه إلى غيره في كل مراحل البناء هي الخطوة العملية الأولى على طريق الرسل والأنبياء وعلى طريق الدعاة الصادقين ممن تحترق قلوبهم لواقع الأمة مكنت الأمة بالتوحيد ولن تمكن إلا بالتوحيد فلو حققت الأمة التوحيد ما تعلقت القلوب إلا به سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب لمزقت الأمة هذه الأواصر التي هي أوهى من بيوت العنكبوت وعادت إلى الله جل وعلا لتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يأمر القرآن بالتوحيد ويأمر بالصلاة وأقيم الصلاة ويأمر بالزكاة وآت الزكاة يأمر بالحج وأتم الحج والعمرة لله يأمر بالصيام كتب عليكم الصيام إلى آخره فتأتي السنة ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكده القرآن فتتوارد أدل أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فجاءت أدلة السنة موافقة لأدلة القرآن واضح هذا الوجه جميل الوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن قال الله جل وعلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ إزاي؟ أصلِّي إزاي؟ وزكِّي إزاي؟ يعني أقرأ التشهد ونوائف؟ طب وأقرأ التشهد ليه هنا ولا أقرأ التحيات والنجالس ولا أقرأ الفاتحة والنجالس طب أركع كم ركعة طب ماذا أقوله في الركوع؟ ماذا أقوله في السجود؟ ماذا أقوله بين السجدتين؟ ما هي كلمات دعاء الاستفتاح؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي مطلات الصلاة؟ إلى غير ذلك لن تجد جواباً واحدا على أي سؤال من هذه الأسئلة وغيرها إلا عند صاحب السنة الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي طب أحج طيب أطلع حج ماشي أحج إزاي عمل حج طب ألبس الإحرام في بيتنا وأنه من البيت ولا من المقات طب ما هي انواع المواقيت؟ pa. ما هو المقات الزماني؟ ما هي المواقيت المكانية؟ طيب ما الفرق بين وادي عرفة وودي عرنة؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي واجباته؟ ما هي مبطلات الحج؟ ما هي محظورات الإحرام؟ ما هي حدود منه؟ ما حكم مما من في منا؟ ما حكم أن تجاوز المقاب بدون إحرام؟ ما حكم من جامع sharkون قبل أن يتحلل من إحرامه إلى غير ذلك من الأسئلة لن تجد جوابا واحدا على هذه الأسئلة وغيرها إلا عند صاحب السنة الذي قال خذوا عني مناسككم تفصيل وتوضيح قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نزلت الآية فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه والحديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود أينا لا يظلم نفسه فقال ليس ما تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر النبي الظلم في الآية بالشرك لما نزل قول الله تعالى فكله واشربه حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل جاء عدي بن حاتم وحديثه في الصحيحين بعقال أبيض وعقال أسود ووضعهما تحت وسادته وجعل أنظر إليهما ليتبين الفجر حتى أصبح الصباح وملأ الضوء الأرض والأفق فذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وقال له يا رسول الله فعلت كذا وكذا فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ها هو النبي المختار يفسر ويفصل ويبين ويوضح ما أجمله القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أما الوجه الثالث وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه والله يتخلي بالك أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرع يشرع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال ابن عباس أي لا تقلوا خلاف الكتاب والسنة قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله قال الشنقيطي ويدخل في الآية دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله بل والآية التي تلت الآية الأولى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا الله مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل بالك مجرد رفع الصوت على النبي المصطفى يحبط العمل فما ظنك بتقديم قولك او فعلك او رأيك او هواك على دينه صلى الله عليه وسلم لو علت صوتك على صوته يحبط عملك فكيف لو قلت لا لا لا انا ارى بان هذه السنة لم تعد صالحة لمدنية القرن الحادي والعشرين لم تعد صالحة في عصر الفضائيات ولا في عصر الانترنت ولا في عصر المحمول أو الهاتف الجوال إلى غير ذلك ما ظنك بمن يقول بأن هدي النبي أو سنة النبي لم تعد قادرة على أن تحكم البشرية أو أن تحكم العالم بل هي متهمة عند هؤلاء بالجمود والرجعية والتخلف إلى غير ذلك مجرد رفع الصوت يحبط العمل هل تعلم أن الآت نزلت في حق الخيرين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر والحديث رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر ليه أبو بكر وعمر ليه لما أقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينهم وفد بني تميم أراد النبي أن يختار عليهم أميرا منهم فقال الصديق يا رسول الله أمر عليهم القعقاعة ابن معبد فقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس رسول الله فالتفت الصديق إلى عمر وقال ما أردت إلا خلاف يا عمر فرد عمر على الصديق وقال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر أنا أسألكم بالله هل تجاوز الحديث والحوار حدود الأدب والله ما تجاوز والله ما تجاوز أمر القعقاع بن معبد يا رسول الله قول الصديق فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس رسول الله فقال الصديق ما أردت إلا خلاف يا عمر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 قال والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار يعني إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار شايف الأدب طيب عمر كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه يعني يقول له بتقول إيه يا عمر ارفع صوتك أنا بسامعك كان لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه أي أدب لكن على أي حال يزول العجب إذا علمنا أن الذي ربا هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم فالرسول شرع وسنته وحي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم خلي بالك خلي بالك ويعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة كتاب معروف قرآن فرصت فقنا طب والحكمة السنة ما تفسيرك الحكمة بالسنة لماذا قال الله تعالى لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهل يتلى في بيوت أزواج النبي إلا القرآن والسنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والواو تقتضي المغيرة كما هو معلوم عند علماء اللغة فالحكمة هي السنة قال ابن القيم والوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه ومحرمة لما سكت القرآن عن تحريمه روى الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنة ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه اسمع النبي الشرع فقول ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي هتلأ يا كده في القرآن بتحريم الحمار الأهلي ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذيناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسول الله واضح فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اسمع من يطع الرسول فقد أطاع الله قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلموا تسليما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلح ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة قال الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال ميمون بن مهران الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وما أكثر الآيات وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر, ذن ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه آيات القرآن وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تتبين حجية السنة واستقلالها واستقلال صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم بتشريع الأحكام فهو يأمر بل قد قال كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة إن الله كتب عليكم الحج فحج فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات في غير الصحيح باسمه إنه الأقرع بن حابس قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام فسكت بأبي وأمي وروحي فقام الرجل ثانية اكل عام يا رسول الله يعني نحج كل عام فسكت صلى الله عليه وسلم فقام الرجل للمرة الثالثة اكل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت مش بقول لحضرتك يشرع صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لأصبح الحج كل عام واجبا عليكم لو قلت نعم لوجب التشريع ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ثم لو تحدثت وأيها الأفاضل عن تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع السنة وصاحبها وكيف كانت حجية السنة عند الأطهار الأخيار لرأينا العجب العجاب فأنا والله أقول بملء فمي ما علمنا أحد على وجه الأرض من الخلق عظم أحد مثل ما عظم الصحابة محمد. ولا شك ولا ريب أن الحق ما شهلت به الأعداء فهذا عروة بن مسعود الذي جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية والحديث في الصحيحين فلما رأى ما رأى والحديث جميل رائع جدا بطوله رأى ما رأى من أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى قومه ليقول يا قوم الله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء وفدت على قيصر وكسر والنجاشي فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجل أنا أرد فقط أن أقفنا وقفة المتأمية لأنه يطعن فينا أيضا بأذي الجسدية في الحديث قال لينا ربنا على الشرعات حتى ليفتن أولادنا شبابنا. خرج علينا أستاذ دكتور كبير جدا وقال إيه ينفع؟ أهدى بقى حديث في البخاري من أعظم الأدلة على أن في البخاري أحاديث مكذوبة وباطلة ليه يا مولانا بس قال دا النبي أبو الزوء كله النبي أبو الزوء كله معقول يتنخم النخامة كده وتقع في كف واحد من الصحابة شبهات هي شبهات ممكن أقول لك فعلا يا أخي وهو الذي علم الدنيا الأدب بأبي وأمي وروحي وعلم الدنيا الخلق معقول الكلام ده اسمع خلي بالك عشان أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق أنا تتبعت السيرة كاملة بفضل الله وشرحت السيرة كاملة فلم أجد أبدا أبدا هذا الموقف من الصحابة في التقاط نخامته صلى الله عليه وسلم وتدليك الوجه والجلد بها إلا في هذا اليوم فقط إلا في هذا اليوم فقط وإذا عرفت السبب زال العجب فلقد سمع عروة بن مسعود من الصحابة وأسمعهم كلاما شديدا وحذر النبي أنه إن جد الجد فسينفض هؤلاء الأشواب أي الأخلاط من حوله قال إن إني أرى أشوابا حولك إن جد الجد تركوك وفر عنك ده تهديد صريح فأراد الصحابة أيها الأفاضل بعد هذا التهديد وبعد هذا التصور الذي قذف في قلب عروة أنهم ربما يتركون النبي إذا هجم المشركون عليه أراد الصحابة أن يثبتوا له أنهم يلتقطون نخامته فكيف يفرطون في دمه أبدا دا النخامة دا احنا نحارب من دونها تتصور أننا سنترك لك دمه لا بل نقدم دماءنا ورب الكعبة نقدم دماءنا وأرواحنا ونفوسنا فداء لنبينا وسنته صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم خلي بالك من اللفتة دي لن تجد هذا الموطن في السيرة كلها وفي حياته الشريفة كلها إلا في هذا الموطن لا مش أشواب لا رجال ده دعورة بن مسعود جاي والمغيرة بن شعب واقف يعني على النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس ماسك السيف ويف ظل عليه والمغيرة عروة بن مسعود دعمه فعرب بن مسعود لما اقترب من النبي واراد ان يخاطبه وان يحاوره كان من عادة العرب اذا اراد احدهم ان يتودد ويتقرب الى من يخاطبه مد يده ليداعب شعرات من لحيته فمد عروة بن مسعود جر على عادة العرب مد يده ليداعب شعرات شريفة من لحيته الشريفة النبي كلهم لحيا أولاد طيب خلاص كيف هكذا هنفرد دي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم التشبه بالرجال فلاحه فكيف بالتشبه بسيد الرجال وإمام المفلحين صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن أجعل لكم من المتبعين الصادقين هتنفذ ولا الزيارة الجاهة أليك متبع؟ اللهم اجعلنا لكم من المتبعين طيب أذان فضل بعد الأذان شاء الله فمد عرة بن مسعود الثقفي يده ليداعب شعرات طاهرة كريمة في لحيته صلى الله عليه وآله وسلم خلي بالك المغير بن شعب واقف إلى جوار النبي وظللوا عليه من حر الشمس فبمجرد معرو مد يده إلى لحيته ضرب المغيرة يد عروه وقال آخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك هؤلاء من الصحابة فأراد نسعود ذهب لينقل هذه الصورة وكانت الرسالة مراده وبلغ عروة الرسالة كما أريد لها أن تبلغ يا قوم لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء وفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحاب كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمداً نريد أن يقول الدنماركيون للعالم بأنفسهم والله ما رأينا أمة تعظم نبيها كما رأينا أمة محمد يعظمون محمد السلوك والأخلاق والإنتاج والإبداع والعطاء والاتباع والتخلق بأخلاقه واتباع هدية وتحويل بيوتنا إلى بيوت تحاكي بيت أبي بكر الصديق بهذا يقول الدنماركيون وغيرهم هذا ودعك من هذه السفاسف كفيلم ورسم و. حرق الى غير ذلك هذا لا يمكن على الاطلاق ان يطفئ النور محال ان تطفئ الافواه ولو اجتمعت نور الحق بل ولا يمكن ان تطال السماء يد شلله ابدا قال ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوءه وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل من ده ما بجيبهاش منه على الأرض ده قاعد مترصب خلي بالك إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده وما يحب أحدهم الطرف إجلالا له وإذا أمرهم اقتدروا أمره مبتدر وإذا أمره مبتدر أمره يعني امتثلوا هذه شهادة عدو للنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فتصور كيف كان حالهم معه ومع سنته يقول الصديق رضي الله عن الصديق الصديق مش عاوز أقف هنا لأني لو أقفت أطول الوقف لأني أحب الصديق بل ولا يزاحم حب الصديق في قلبي حب أحد من الصحابة ولو كان عمر يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر أوعى ولا عمر رضوان الله عليه وعليهم جميعا الصديق الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى تب نسمع كلمتين صغيرين في الصديق ونخرج كلمتين حلخص بهم حياة الصديق كاملة الله يبارك فيه الله يكلم الله, الله يصنع قال ابن القيم رحمه الله ركز معاك كذا يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا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 <تصفيق> آه كلام محتاج تفصيل طيب حاضر يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يعني الفقر يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمناً مطمئنة. وده موضوعنا بكرة في قطبة الجمعة إن شاء الله آمنا مطمئناً فرفعه إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى ماذا قال الصديق؟ يقول بكلمات قليلة حاسمة إنما أنا متبع ولست بمبتدع الصديق الجليل الكبير ده بيحدد المسئولية في كلمات في أولى أيام خلافته إنما أنا متبع ولست بمبتدع ماذا قال الفاروق عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا لاني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلك ماذا قال علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي يعني ما فيش اتباع ما فيش اقتداء لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولا من المسح على أعلى يقول عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وهذا عبد الله بن عمر أعجب له يا للعجب يركب ناقتة. يركب ناقته ويمشي بها في شوارع المدينة يدخل شارعا ويخرج من شارع خلي بالك اهدى ماذا تصنع يا ابن عمر ما هو الشغل هنا يعني ما مف... لهش حاجة ما لهش شغلة معينة يطلبها انما شغلته ان يدور بالدابة بالناقة في شوارع المدينة فقالوا ماذا تصنع يا ابن عمر قال اسمع لعل خفا يقع على خف يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يلامس خف ناقة رسول الله فإذا كان هذا حاله عبد الله بن عمر مع الناقة فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة صلى الله عليه وسلم فكيف تنصر السنة حبيبي في الله هذا هو دورك كيف تقول لمن يشككون في حجيتها أنها مع القرآن روحك ودمك وحياتك كيف تنصر السنة باتباعك بتخلقك بأخلاق السنة وصاحبها باقتدائك بصاحب السنة بتحويلك للسنة في بيتك ومصنعك ومزرعتك ومتجرك وشارعك ووسيلة مواصلتك إلى واقع عملي وإلى منجح حياة نريد أن نشهد للسنة شهادة خلقية سلوكية عملية على أرض الواقع من سيعاهد ربه الليلة على نصرة السنة بالاتباع من من شهادة من يكتمها الليلة آثم قلبه شهادة لحجية السنة أقسم بالله من كتمها الليلة أو اليوم آثم قلبه نريد أن ننصر السنة لا بالضجيج ولا بالهتافات الصاخبة ولا بالحرق ولا بالتدمير ولا بالتخريب ولا بالإفساد ولا بتحطيم السيارات ولا بتحطيم واجهات المحلات بل ننصر السنة بالاتباع بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم باجتناب نهيه بطاعته فيما أمر بالانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر باتباع سنته بالاقتفاء بهديه وشريعته بالتبليغ لأهل الأرض بتبليغ دعوته ونبوته بالتخلق بأخلاقه بتعلمنا وتعليم أولادنا سيرته وسنته هذه النصرة الحقيقية ثم بإبداعنا وإنتاجنا وعطائنا فلن تكون كلمتنا أبدا وسط النظام العالمي الجديد لن تكون كلمتنا من رأسنا لا في الإعلام ولا في التعليم ولا في الاقتصاد، ولا في أي مجال لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا والأمة حباها الله بكل شيء بالمناخ بالنفط بالمال بالعقول العنصر البشري هو أغنى العناصر عقولنا تبدع في الشرق والغرب أولادنا ومسلمون يبدعون هنا وهناك الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة لكن تحتاج فقط رب الكعبة إلى أن تعود إلى الله على طريق رسول الله فالإسلام مبني على أصلين الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن عبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم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 واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تردنا الليلة من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا منقذ الغرقا ويا منجي الهلكاء ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبنصرة التوحيد والموحدين اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة رد جميلة اللهم اجعل دولة الكويت أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة الأمر في هذا البلد الكريم إلى كل ما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء اللهم اصطر نسائنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأسأل الله سبحانه وتعالى أي يتقبل مني ومنهم ومنكم جميعا صالح تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam